سامحوا قلبي وكم عانا لحاله سامحوا قلبي وكم عانا لحاله يكفي اللي يكفي اللي يكفي اللي, يكفي اللي وقت فرق قوم جرا الله ودموع روحي متى أتذر عن كل لاحق من غيابي مر وقت وما عرف تحسب حسابي أتذر عن كل لاحق من غيابي مر وقت وما عرف تحسب حسابي Asla Allah'ın amanı, asla Allah'ın amanı ve altejim vakit raja, يا حنان الأم لا تكسى علي أعتذر وندم على ذيك الخطية يا حنان الأم لا تكسى علي راح شر وظل خير لا تلوموا حد غيري راح حشري وظل غيري لا تلوموا حد غيري الخطا مني ومن فكدي صوابي الخطا مني ومن فكدي صوابي اتجذر عن كل Sen hesabimi تتفي في عالم سكاني من ضياعه جيتكم دمعت ندام وشواب طاعه تتفي في عالم سكاني من ضياعه جيتكم دمعت ندام وشواب طاعه انكم لو تجرحوني وما حصابت سامحوني بس ودي تفهموني Sıfızabî, asâlallah lamanî, فرقكم جرالا هذه غلطة من حياتي ومرها عايش بذاتي هذه غلطة من حياتي عايش بذاتي جيتكم ودموع روحي بينكم تعليم متابي بين Altyazı M.K.